بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاه وهو العزيز الغفور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 أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي أهداء أم من يمشي سويا على صراط مستقيم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 فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أَهْلَكَنِيَ الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم